والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل في قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا نورك وسني وقطبي ومجله واليوم الاخير فظل الله وقال